أعوذ بالله من الشريطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا أَنْ نُنْذِرَكُمْ وَيَشْهَدَ عَلَيْكُمْ قاد الله الناشئ وكل شيء فعده في الزبل وكل صدير وكبير in mm -hmm. He mm. Mm-hmm. ديما قاعده قلبك عند ما فيك Azləməl qor علمه البيان. بسم الله تنزر <تصفيق> القمر